لا تلو من قال إنسان قاتل بشبره بتشني قاتل شقراه ودينه يقول أنت كنتم عمر تبهر بطل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الشيء الله الله الله الله الله الله الله اترابوا فيما ترسك لا اله الا الله. عبد الرحمن بن عور قال يا امير المؤمنين والله قررته. راحوا اخذ منا قاتل. قال الذي بالخير تعال عند الجمهور باشدار امام عمر تبصلي تاخلي اي اي الله الله الله الله الله الله الله. جوكا سكى الطفا صفاي عبدالره. عبد الرحمن ابن يعوف قال يا أمير المؤمن يفو تسعة وقت من قال والله عشوة تطلع عشوة لهالمرأة ولا يطلعون تقول يطلع بقيت حقود قال يا رب يحمدك واشكير جاء صلى صلاة السب يحلف عبد الرحمن ابن يعوف يقل لما خلصنا من كعتين إمامه أمام الخطاب هو يبكي من تحت لا إله إلا الله ساتر الغار يجي الحرمة يدفو تطلع يطلع هذا النسان بير حالي جاءك واني يقلونه أمير المؤمنين بق تستحقها لا تستحق يا بنتي انت وين أمير نعم يا بنتي ظلمتوكي تسيتو عنيك حق سزيئة باش قدت بيعين قال أخر مظلمتها بستة ميت دي لار الساني انقش باعه وقع أحمد خوجيري بدي غشتو أحد يقلوهم قوم نبو يتاك عليه وتوذي اه ولا خربت روحك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم في صلات من اشه امام الله عنه عبد الله بن مسعود يقلي امام اللهم اجعلنا من المسؤولين في هذه الدنيا اجعلنا في الرياح مسؤول عن ولده وعن عن زوجه و عن ابنه و عن أسبه و عن الطلاق عن دينه و عن القرآن و عن عمله لا إلها إلا الله يا ربي بحرمتك يا رب و خلامة حبيبك محمد و خلامة اليوم المبارك يوم الجمعة غدا الجمعة في المساعدة على مقبل كل وامي يا رب كل وامي Kiyonu. Bu يحاكم الله ورسول الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله